يَخْسَبُ أَنَّ لَنَا يَفْطِرُوا عَلَى أَنْ أَخْذُ نَهْرُ أَهْلِكُم ثُمَّ مَاتَ الرَّبَا أَيَخْسَبُ أَنَّ لَنَا يَرَوْنَ ¡Ala! فالفكر قرر أو إقعام في يوم ريما صعبة يديما ذا Amen. والذين كفروا بآخر